فَٱنۡكُرُونِ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُونِ وَلَا تَكۡفُرُونَ يا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَٰةِ يَٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَٰةِ اللهم الصابر ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تقول لمن قتل في سبيل الله وَش وَلَ نَبَل وََّكُم بِشَيْ مِنَخَوف وَج وَنَقص مِ الأمال وَنَقص مَِ الأموالِ وَأم فس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الذين اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ قَالُوا إِنَّا لله قالوا وإليه راجعون أولئك عليهم صلوات عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون